لهم الحمد وهو على كل شيء قدير وهو شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير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 وَقَ السماواتِ والأَرضَ بِالحَِّ وَصََّكم فَأَحسَنَ سوورَكم قلَق السماوات والأَرضَ بِحَ وَصََّكمُ فَحسَنَ سوَكم وَإلَهِ المصيف وَإلَهِ النصيف يعلم ما في السماوات والأَرضِ وَعلممات تُ صُّونَ وَما تُِنون 113. والسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 114. والله عليم بذات الصدور 115. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 116. 119. نبأ الذين كفروا من قبل فذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 110. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا 111. ذلك بأنه كانت قالوا اذشر يهدوننا فكفوا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل البلاء وربي لتبعث الناس ثم لتنبأ بما عملتم قل البلاء وربي لتبعث الناس ثم لتنبأ وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير فآمنوا المترجم للقناة <تصفيق>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 اللَّهُ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عنه وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ورث المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ما اصاب من مصيبه الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع رسول واطيع الله واطيع رسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين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 وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والله عنده دون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقشح نفسه فاولئك هم المفلحون ش نَفسه فَأولِكَهُ المُفْق إن تُقُرضُ الله قَغضًا حسَنَ يضائف لَكم وَيَغفِلَكم إ تقُِغم الله قَغضًا سَنَ يضائف لَ وَيَغْفِلَكم واللههُ شَكُون حَليم الرحمن شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم